كلا لا وزر إ ل ى ربك يومئذ ل ل م س ت ق ر ي ن ب أ ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ر بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه بصيره ولو أ ل ق ى معاذيره لا ت ح ذ ك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ه